تشفيق بالدقام ولو كان فيه اماله الوقوف على المنابر ويقال ان الدوله تفعل كذا وتعمل كذا والبائس يعمل كذا هذا يدل على ضعف العقل وضعف الحكم ولا ينتج عنه الا الشر و الله الشيخ عبد العظيم بن باستاني يحذر من هذا الاسلوب اصول النصيحه ذكر المعايب على المنابر والمجالس والفصول كل هذا ممكن كما على الحق من الكفر فهل تزورات والخروج نعرف ان الذي يحكم عليه بالكفر هو العالم باحكام كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لكل احد ان يحكم بالكفر على الوالد ما عد ذلك الا الخوارج الى سنعوا ان الوالد وقع في معصيه ما قالوا كافر وحثوا على الخروج عليه اما اهل السنه والجماعه فاؤهم فانهم لا يكفرون من ولا ايضا يقدمون على التكفير ولكن الكلام في هذا للعلماء هذا الناقض والناقض الثانيه اذا ثبت كفره بنصوص الكتاب والسنه فليس له ولايه اعناقه ولي الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ليت له ولايه في اعناقه واما من حيث الخروج وهو الخطوه الثالثه فانهم ينظرون ان كان الخروج عليه يمكن بدون سفك دماء وهذ كاعراض خرج واختاروا الرجل الصالح وإن كان يترتب على الخروج عليه في الحال حال كفره واكتشافه لكفره يتركب عليه القتل الذريع وسفك الدماء وهتك الاعراض والفوضى فانهم ينتغرون حتى يمن الله عليهم بالقوة هذا هو التفصيل الذي ينبغي ان نسير عليه ونفهم ونعلم الناس كما الله فيكم يقول هل تجوز اعده برائف الحاكم الكافر الفني هل هل يجوز عدم دفع الضرائب الحاكم الكافر في الدول الكافره وما هو حكم الشغل هذا العمل اولا الكافر والكافر ليس له ولايه ليس له سلطه على اهل ولا بيعه له في عنق احد وهو كافر ثانيا الذين لا يعيشون في دول الكفر قد يرغمون على ارغاما وان لا يصلح لهم حال ان يدفعوا اموالا ثم بالضريبه ثم باشياء اخرى كاميهات فهم مضطرين ومجبورين فمن هنا وجبت الهجره على كل مسلم في ديار الكفر ما دام يستطيع ان يتخلص من ديارهم الى ديار المسلمين يقول تصلى عليكم هنا اذا مر بالواي سكات الكفر بعد ان يسمع له الهطاح يبين له الحكم الشرعي يبين له الحكم الشرعي فاذا دفعت له ليوزعها في كبار المسلمين يعني بالصفه التي جاءت بالشرق طعام فتدفع له اما اذا كان يخشى ان لا تدفع والا في الطلب فيوزع الانسان هذا فتفقره بنفسه وما طلبه الوالي وكان يذبر عليه فليفعل ولا يعتبر شيئا ما استدل بانه لا يوزعها وانما يبيعها أو ما شابه ذلك عليك أن توزع دكات الفتق عن نفسك ومن تحت يدك وترضي الحاج ما طلبه إذا كنت من اهل الكذره او تسلوك سلوك سلوك ال... الاعتدال او ما شابه ذلك ونستغيث بالله جل وعلا اسعفنا يقول هل يجوز دفع السخاء للجمعيات الخيرية والصادر الخيريه التسبيه المرخصه من يد الحاكم ام كل جن... ام كل جهه حسب المعلمه اراد الله في اذا امر الحاكم إذا أمر الحاكم امرا أن تدفع لجهات معينه رخص فيها دفع ودفع المال اما اذا كانت مرخصه والحاكم لم يجبرنا ان ندفع لها فنحن نؤدي هذه الزكاه لأهلها والصدقات لأهلها وقلم اسر مسلمة لا يسالون الناس اذهابا اولى من الذين يقفون في ابواب المساجد بصناجقهم ثم تتكاءلهم الجهات اول مؤسسات التي تفتح ابوابها وما ندري كيف يقوم تعاملها مع هذه الاموال ادفع صدقاتك بيدك الى مستحقيها الا اذا امرك الحاكم تنفها الى جهه فادفعه بالقدوة اتق الله اولا اللهم العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ان ذاك هذا المؤلف رحمه الله تعالى صلاه الجمعه خلفه وخلف من و الله جائزه باقئه تامه ركعتين من اعادهما فهو مبتدع تارك للاثار وخالف للسنه ليس له من فضل الجمعة شيء إذا, إذا اذا لم ير الصلاه خلف الامه من كانوا برهم فاجرهم فالسنه بأن ان تصلي مع امركعتين وتتبين بانها تامه ولا يكن في صدرك من ذلك الشك الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا المقطع لهذا الفصل وصول اهل السنه والجماعه بيان لمخالفيهم ومنهجهم فيما تعلق بموقفهم من ائمه المسلمين بريهم ومجالهم وانهم يرون بوابه صلاه الجمعه خلفهم 70 والجهاد ولا يجوز ان يتخلف عنها متخلف بحجه ان الوالي جائر او ظالم فمن تخلف عن الجمع والجماعات التي يقيمها ولاه المسلمين او زوابهم فهو مبتدع ومن صلى وراءهم فهو صاحب السنه ولا يجوز اعادتها كما يفعل اهل البدع فيتصلل الجمعه ركعتين كما فرض ولا يوجد اعادتها ظهرا ولو كان من صلى بهن من الائمه او نوابهم جائر وظالم فذا مذهب اهل السنه والجماعه الطائفه الناجيه المنصوره بخلاف الخوارج الذين يرون بانه لا يصلى خلف لا إذا اذا كان فيهم مل او جور بل ويكفرون بل يرون الصلاه خلفهم ابدا ومن خرج على من منعه المسلمين وقد كان الناس تجمعوا عليه وقبلوا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا او بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا الخارج علي ما تميته جاهليه نعم هذا تقريبا منهج اهل السنه والجماعه سابقهم ولاحقهم وهو وجوب السمع والطاعه للوالي المسلم في المعروف وعدم الخروج عليه باي نوع من انواع الخروج لا بالكلمه التي تحرض عليه الرعيه ولا بالسلاح وهذا من فعل الخوارج كما اسلفتم وذكر ائمه العلم أن هذا الصنيع قد على الوالي إذا كان جائرا او ظالما وهو من المسلمين انه من فعل الخوارج لا من فعل اهل السنه والجماعه فاهل السنه لهم منهجهم في الدعاء له بالتوفيق والسداد وفي النصيحه المبذوله على الوجه الصحيح وفي التعاون فيما بينهم على اقامه الشعائر اقامه السنه في الخلق ونشر العلم في المساجد وفي دوره التي انشئت من أجل نشره هذا مذهب اهل السنه والجماعه بخلاف ما عليه الخوارج الذين يخرجون على ائمتهم بسبب جور او ظلم فمن خرج هذا امير او خليفه بعد ان بسط سلطانه على اقليم من اقاليم الارض فهو من الخوارج الذين يجب ان يسجدوا وان يخالفوا في منهجه والخليفه او الوالي هو الذي اختاره اهل العقل والعلم ليكون واليا على المسلمين جواءا على الدولة الاسلامية كالخلفاء الراشدين او على اقليم من اقاليم الارخمة هو الحال الان وقبل الان ما دام وهو مسلم فهو والي وسلطان على هذا الاقليم الذي بسط يده عليه ووجب علمن في هذا الاقليم طاعته في المعروف والوفاق بيعته ولا يجوز لاحد الخروج عنه ومن خرج فمات مات ميته جاهليا يعني على ما كان على ما كان عليه أهل من عدم الخضوع لامرائهم وعدم الالتزام بطاعتهم وليس معنا ذلك انه كاف خرج المسلم لا يحكم بكفره ولكنه مبتدع وضال عن الحق واذا مات وهو خارج على سلطانه مات ميته جاهليه اي كالميت التي يموت عليها الجاهليون الذين لم يلتزموا ببيعه لاحد واذا ضاع ولم يفق فحياتهم حياه فوضويه فيها القتل وفيها السلب والنهب فيها هذكل اعراض وسفك الدماء بخلاف المسلمين الذين ولو على اخسهم وليا المسلمن يقيم فيهم الشر ويامن لهم السبل ويقيم الشعائر ويامن الناس في يكسبون خيرا دينا ودنيا وبدونه هذه لا يستطيع الناس ان يكسبوا خيرا دينا ودنيا الا بقدر ضئيل باشترالهم بالامن على انفسهم والامن على عوائلهم نسائهم وذرياتهم واملاكهم وهذا يعرفه من درس التاريخ الذي عاش فيه اقوام بدون وال مرتبر يقيم فيهن شرائع الاسلام ويقيم فيهن الامن والامان واما ان يكون الوالي اخذ الولا والسلطنه بمعنى انه بجنوده وقوته تغلب على اقليم من اقاليم الار ولم يستطع احد ان يدفعه ولو هجم على والي مسلم ولكن استتب له الامر وغلب هو وجنوده على هذا الاقليم فلا ينازع بعد ذلك إن, ان قدر الناس الذين بايعوا الخليفه الاول او السلطان الاول على دفعه ولو بقتله فعل وان لم يستطيعوا حتى تغلب فما كان تغلب لا يجوز لهم ان يفلسوا فوضى وان يخرجوا عليه وان يخالفوا لانهم اولا يخالفون السنه ثانيا يعرضون انفسهم لشفك دماءهم وهتك اعرابهم ولهب اموالهم وكثرت الفتن في اقليهم فلا بد من الاستسلام المعروف ومبايعته والصلاة خلفه وخلف من يجعله نائبا من قاض ورجل امن وامام مسجد وامير قبيله وتحو ذلك وجب ان يسلم اهل التكليم لذلك ذلك هذا منهج اهل السنه والجماعه كما تكرر وتكرر عندكم بخلاف منهج الخوارج الذين يخالفونهم في هذا الباب وفي غيره ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج, ولا الخروج عليه هذا ما لا يجوز للشعب والاقليم الذي بسط السلطان عليه يده وسيطر عليه لا يجوز لاحد ان يخرج عليه ابدا ولا يجوز قتاله ولا يجوز التشهير به ولا ثرم مطالبه ولكن النصيحه بالمكاتبه وبالموعظه والتوجيه على الطريقه التي تناسب تناسب مقام السلطان وما ذلك الا لاهميته فان اصلحه الله اصلح الله به الرعيه لانه يبذل جهده وصلح بيد الله فهو سبب وان حصل منه ظلم أو جور فيجب على الرعيه أن يقتدوا بكتاب ربه وسنه نبيهم عليه الصلاه والسلام ويعملوا بذلك ليله ونهارهم وحياتهم فكل المسؤول ما شاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن سعى ذلك فهو مقتدع على طريق السنه والطريق صحيح من خرج عليه ولو بالكلمه التي تلهب مشاعر الجماهير وتبغض السلطان الى قلوبهم فانه مخالف لأهل السنة وواقع في البدعة والبدعة شر والسنة كلها خير وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرض لرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عن بكل ما يقدر عليه وليس له اذا فارقوا او تركوه ان يضطهدوا ولا يس ولا يدفع اثارهم ليس يحل لي الا للامام او ولاه المسلمين نعم هذا مذهب اهل السنه والجماعه فيما يتعلق بالبغاه وقطاع الطرق اذا اعتدوا على المسلمين او بغى البغاه على الحاكم الشرعي او بغى بعضهم على بعض فان مثالهم جائز لقول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى امر الله طائفا الفئه الباغيه جواان راس سلطان او بغض بعضهم على بعض فان وجد السلطان فهو الذي يتدخل في الامر بالدرجه الاولى حتى لا تسفك الدماء بين الطائفتين والا لم يوجد في الحال فالمعتدى عليه له الحق في الدفاع ولو بقتل من اعتدي عليه يدفعه بالاسهل فالاسهل ولو بقتل من اعتدي عليه لانه باغ يريد اراقه الدماء ونهب الاموال وهتك الاعراض فالمعتدى عليه له ان يدفع عن نفسه البغاة واللصوص وقطاع الطرق ولو بقتله ووجب على فان حضره من المسلمين ان يكون معينا له وناصرا له ابتتالا لامر الله عد وجد فان باغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله يعني ترجع الفئه الباغيه المعتديه الى الحق ومتى رجعت الى الحق لا ينتقم منها بعد ذلك ولا واذا ولوا مضبرين لا يتابعون فيقتلون ولا تسلب اموالهم لان المهم هو الاذن في قتالهم حتى يفيئوا الى الحق ويرجعوا ثم بعد ذلك يقطعن هذا حكم البغاة ولسول لصوت وقطاع حرب وجد الحاكم الشرعي حكى فيه الشرع الله والا لم يوجد ف من اعتدي عليه فله حق الدفاع ولو اكتلب من بغى عليه واعتدى هذا مذهب اهل السنه والجماعه في ذلك انما له ان دفع النفس في مقامه ذلك وينوي بجهدي أن لا يقتل احد فان اتى على بدنه في, في في دفعي عن نفسي في المعركه فادعى الله المقتول والقتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله وجوز له الشهاده كما جاءت الاحاديث وجميع الاثار في هذا إنما أمر انما اورد بكساء انما وامرت بقتاله ولم تؤمر بقتله ولا افتعاهم ولا يجهز عليه ان صرع او كان جريحا وان اخذ اسيرا فليس له ان يقتله انما امرت, أمرت, إنما أمرت ولم تؤمر بقتله ولا ولا يجهز عليه ان صرع او كان هذا بيان بيان للكيفيه التي يدفع بها المعتدى عليه النفس كيف يدفع اللغاة واللصوص كيف يدفعهم يدفعهم كما اسلفت بالاسهل فافعل والاخف يبدا بالاخف فان تمادى المعتدي واراد قتل المعتدى عليه او اخذ ماله او هتك عرضه فله ان يدافعوه ولو بقتله ولتكن عند المعتدى عليه النيه الصالحه حيث لا ينوي قتل احد ولكن ينوي الدفاع فاذا لم يندفع المعتدي الا بقتله يعد قتله ولا اثم ولا حرج وهو ان قتل وهو يدافع عن نفسه وماله وارضه فهو شر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء رجل وقال له يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مال قال لا تعطيه قال فان قاتله قال قاتله قال فان قتلني قال فان قتلته قال هو في النار قال فان قتلني قال انت شديد فمن قتل دون مالي او ارضي او ثرني فهو شديد شرط ان يكون من اهل الايمان والمعتذيب ابو الخصراء سيما اذا قتل فقد اداده الله وهي عقوبه معجله وامره الى الله إذا اغضى اليه وان اخذه اسيرا فليس له ان يقتله ولن يقتله فليس فليس له ان يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع امره الى من والله الى من من الله من, و... من ولاه الله فيحكم فيه صحيح لانهم ليسوا كان اسرى الكفار ذاؤخذ اسيرا ف ذنبا او منكرا يرفع امره الى الحاكم الشرعي لانه ليس كافرا ولا مملوكا لانه لا يصح الاسر فيهم اذا ولوا مدبرين ولا يجهز على الجري على هؤلاء البغاة من قطط طرق ولصوص ومعتدين وانما لهم معاملة خاصة نص عليها القران الكريم الا اذا اذا كان اللصوص تاعتائهم قتلوا فهؤلاء اذا رفع امرهم الى الوالي يقتلوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعورانيين الذين اعطاهم جودا من الابل يشربون من البانها وابوالها حتى يصحوا فلما صحوا قتلوا الرائي واخذ الادر خرج في اثرهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى امكنه الله منهم وجاء بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان يفعل بهم كما فعلوا بالرعاة فغدل اعينهم بالنار ففعل بهم مثل ذلك شملت اعينهم بالنار و فوتروه في الحرة وما فعلوا بالرائد وهذا من باب المماثلة لا من باب المثل المحرمه ما الله عز وجل فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم مستقيم وقال سبحانه وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ان صبرتم له هو خير هذا آه منهج اهل الشمعه والجماعه في هذه القضايا قضايا البغاه قضايا الضرب واللصوص الاعتداء من فرد او افراد على المرء المسلم ليحتكوا عرضه او يقتل ينهب ماله او يسفك دمه له ان يدافع عن نفسه بالاقصى ثم ينتقل الى النوع الدفاع الذي يكون فيه سبب استصفههم وهزيمتهم فالا لم يكن الا بقتلهم فلو ان قتلوا ما اتدعوا يدفنوا ولا ما يدفنوا يدفنوا ولا يدفنوا بكفرهم قال تَمُكُثُونَ يَعْنِي الله سَمَّاهُم مُؤْمِنِينَ وَإِذْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ بَاغِيَةٌ وَاحِدَةٌ مُعْتَدِيَةٌ سَمَّاهُمُ اللَّهُ ۗ فَلَهُمْ أَحْكَامُ الَّذِينَ ۗ نَعَمْ وَلَا نَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِعَمَلٍ إِلَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُرَيْنِيِّ فَإِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَهَؤُلَاءِ ذات الحجار تركوه حتى مات يوجس عليهم غيره من كفر ما كفروا فلا حرمه له يواضع لا يؤذي المسلمين بجسده <تصفيق> ولا نشهد على احد من اهل القبله بعمل يعمله بجنه ولا نار قام جور سالم وانا خاف عليهم هذا مذهب اهل السنه والجماعه <تصفيق> لا يشهدون بالجنه الا لمن شهد له النبي الله عليه وسلم كالعشر المبشرين بالجنه وافراد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه من الرجال والنساء ككاشف بن محصن وقيس بن ثابت بن شماس شهد لهم النبي الله عليه وسلم بالجنه ولكنهم يرجون الله للمحسن الذي أحسن في العمل يرجون الله له أن يرحمه وان يدخله الجنه ويخافون على المسيء من اهل الاسلام من اهل الموبقات يخافون عليهم لانهم ارتو باسباب العذاب ما ينزلون المحسنين جنه وللمسيئين nara لان هذا ليس للانسان وانما يشهدون بما اخبر الله به وهو ان المؤمنين في الجنه وان الكافرين والمنافقين نفاقا اعتقاديا وا اهل الحاد الذي يخرج من المله هؤلاء كلهم في النار من مات على ذلك فهو بالنار وبئس القراب وهذا هذه بنص القران ان الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار والله لا يخلف وتوعد الكافرين بالعذاب الأليم كما قال سبحانه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابهم ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبًا غير مصر غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه نعم هذا مذهب اهل السنه لانهم املوا علموا القران وعملوا به وعلموا من السنه وعملوا بها تائب من الذنب كما لا ذنب له ومن اقترف ذنبا كبيرا او صغيرا ثم تائب كتاب الله عليه اما الصغائر فتكفرها اعمال تكفرها الطهارة وتكفرها الصلاة والحج والعمرة والوضوء كفارات للصغائر وام الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة فمُرتكبوا الكبائر انتابوا منها تاب الله عليكم مُبدلاً سيئاتكم حسنا وإن ماتوا وهم مسرورون على الكبائر فإنهم تحت المشيئة بذكر الله عز وجل "إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم" وندخلكم مدخ مدخلا كريما قال سبحانه هو الذي يقبل التوبه عن عباده ويغفر السيئات ربنا عز وجل اني لغفار لمن تاب وامن وامر صالحا ثم هدى فالتوبه من كبائر الذنوب ينحو الله به الذنوب ومن ماكه بدون توبه وهو من اهل التوحيد فهو تحت المشئه الالهيه ان شاء الله وعفا عنه فلم يدخله النار وان شاء عاقبه بقدر جريمته ثم يفرج الله بشفاعه 70 من النار الى الجنه فتكون الجنه بالغ هذا مذهب اهل السنه والجماعه الذين هداهم الله لفهم الحق والعمل به والقول به وانشريه بين الناس المشرك تحت المشرك والمات مشرك لا للنار بيس القرار ومن لقىه وقد أخيما عليه حد ذلك الدم في الدنيا فهو كفارته كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحدود كفارات <تصفيق> ولكن هذا بقيود ايضا الحدود كفارات ما لم يستحل فعل المحرم ويموت على ذلك ذلك الاستحلال مثلا قتل مؤمنا تعمد قتله واستحل قتله ومات على تلك العقيده الفاسده تحل امر محرم معلوم من دين الاسلام للضروره هذا لا يجب وان قتل وان قتل لا يكفر ذنبه هذا الحد وانما يكفر ذنب المسلم العاصي الذي اقيم عليه الحد وهو معترف بمعصيته غير مستحل لما حرم الله وغير محلل محذما لما احل الله فالحدود كفارات ان قتل واقيم عليه حد القاتل وهو عائد الى الله عز وجل لان القتل فيه ثلاثه حقوق حق للمقتول وهذا لا يمكن استيفائه او الاستحلال منه الا يوم القيامه وحق لله عز وجل يسقط بالتوبه لان الله واسع المغفره وحق لولي الدم وهو في بالخيار بين القصاص وبين العفو مجانا وبين العفو الى الديه ولا يجي وليس له غير وحق ولي وحق صاحب الدم المقتول بين يدي الله عز وجل ولا يغلب مربك احد وبقيه الحدود كالزنا والسرقه شرب الخمر ادخل المحترات وما شابه ذلك هذه إذا اقامه الحدود على أهلها اهلها فكفاره بذلك الحد لذلك الذنب الذي ارتكبه واقيم عليه الحد ومن لقيه مصرا غير تائئ غير تائئ من الذنوب التي استوجب بها العقوبه وعمره إلى الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له ولم يغفر له ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له, له ولم له, ش... له نعم ثبت أن عصره الموحدين تحت المشئه الالهيه ومآلهم إلى الجنه ان شاء الله يعاقبهم بالنار وان شاء عاقبهم بدون ذلك ولم يدخلهم النار فالحكم اليه وهو العليم باحوال عباده ومآل العاصي المشرك الى الجحيم يشفع فيه الشادعون بأمل الله فَيُخْرِجُهُ الله تبارك وتعالى من النار اضواما كالجنفش فَيُلقون في نهر الجنه حتى تكتمل اجسادهم وتعاد اليهم ارواحهم ويدخلون الجنه وامى المشرك الذي مات على الشرك الاكبر والنفاق الاعتقادي والالحاد المخرج من المله ان يهود ونصارى وتنين ومجوس وملاحد ومنافقين لفاق اعتقاديا فهؤلاء لا شفاء فيهم ولا يغفر الله لهم ذنوبهم لانه حرم ذلك على الكافر كما قال عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاهل السنه والجماعه مشوا على هذا النص الكريم الذي اخبرنا الله بانه لا يغفر للمشركين ابدا هذا في اصناف وتعدد جرائم وكفر والرجوم حق على من زنى وقد احصن اذا اعترف او قامت عليه بينه وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رأي جامعه الائمه الراشدون هذا مذهب اهل السنه والجماعه في اقامه الحد على الجاني المحصن وانه يرجم حتى يموت ولكن بحكم الحاكم بحكم الحاكم لا برايي الجماعه حكم الحاكم الشرعي الذي والله هو الوالي المسلم او بحكم الوالي المسلم يرجم الزاني المفصل والمراد به من وقع في نكاح صحيح وطئ في نكاح صحيح فانه يصبح مفصلا فاذا جنى اقيم عليه حد وهو الرجل فيوبراجل الناس ويورجم حتى يموت فان كان امراه حفر لها وغطيت بثيابها فترجم حتى تموت وامر الرجل فانه يورجم فان خيف الفرار منه نُسخ والدم حتى يموت وتكون يكون هذا الحد الذي اقيم عليه كفار ليدالك الدم الذي وقع وهذا الذي حصل في عهد النبوه ورجب النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والاناث فرجم ماعزا عندما جنى واتى بنفسه تائبا و ومفضلا عقوبه الدنيا على عقوبه الاخره فاقام النبي صلى الله وسلم عليه وسلم علي الحج صلى عليه واصبر بانه في انهار الجنه وهذه شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته واكرام الله له بعلمه الغيب فهنيئا له لانها لانه لانه تاب توبه عظيمه وغاديات بنفسه والانسان يبخل بنفسه من القتل لكن افضل العقوبه الدنيويه على الاخرويه فافى الله انه ادخله الجنه واخبر نبيه عليه الصلاه والسلام بذلك جاءت بنفسها تائبه طالبه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليها الحد الهاء فلما عرض عنها قالت اتريد ان تردني كما رددتما احد الهاء من صميم الكذب فقال لها اذهبي وارضعي حتى تثبتي فارضعته اتى فاطمه واتت الى النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه ومعها ابنها ياكل خبزا لتدلل على انه لا حاجه به اليها بعد ذلك فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تشكع لها ثيابها وان يحضر لها فطور وصلى عليها صلى النبي صلى الله عليه وسلم